من المستحيل بالنسبة إلي أن أدخل السودان بشكل عادي كان يجب أن أدخل متخفيا ستة رجال من المخابرات هذه لحظة لعودة إنهم أمامنا أوقف السيارة كان يتم استيادنا حرفيا أعطني جهاز التعقب إنه في شاحنة إن أمسك بي انطلقوا بسرعة هيا قد يحدث أي شيء بما في ذلك إعدامي خصص مكافأة مقابل رأسك أخفض رأسك لا تقتلني هذا سيء سيء جدا أنا الآن في دارفور غرب السودان وهو قليم كان حتى العام الماضي مغلقا أمام المجتمع الدولي في عام 2004 كنت صحفيا وصانع أفلام يافعا ومتحمسا في العشرينيات من عمري قرأت مصادفة هذا الاسم دارفور وحرب الصحراء في السودان في وسط أفريقيا الصور التي كنت ألتقطها ترددت عبر عناوين الأخبار الآن بعد 12 سنة قد عدت كان العالم قد نسي دارفور وأنا أتوجه ثانية إلى حرب الصحراء التي لا يغطيها أحد تقع هذه الجبال في أعماق إقليم دارفور ومن الصعب الوصول إليها كانت مهمتي أن أرى إن كانت هذه الادعاءات حقيقية وهذا سيكون خبرا هاما من المستحيل بنسبة إلي أن أدخل السودان بشكل عادي كان يجب أن أدخل متخفيا لهذا قطعت المسافة بصفتي سائحا من تشاد إلى الحدود أعرف المخاطر وما الذي على المحك هنا ولكن إن لم أفعل هذا فلن يتواجد أي صحفي آخر هنا لذا انتقل ذهني للتفكير بجيوفانا فهي شريكتي ومنتجتي وإلى ابني روميو أنا أحمل صورة صغيرة لابني وبينما كنت أقترب من الحدود وضعتها في حذائي لأنني أعرف أن هذا الغرض الوحيد الذي سأحتفظ به دوما كنت أفكر بما هو آتن وصلت إلى أباشي بعد 15 ساعة في الحافلة أباشي هي بلدة كبيرة برية نوعا ما ووعرة تقع على مسافة 100 كيلومتر من الحدود اخيرا كنت قد قطعت مسافة كبيرة واقتربت من دارفور أعلم أنني كنت الرجل الأبيض الوحيد هناك لذا كنت سأبرز بشكل واضح سيبدأ السودانيون الذين يعملون بالمحطات الإذاعية على هذه الحدود بالاهتمام بي لذا حاولت ألا أجذب الكثير من الانتباه أول شيء فعلته هو التحدث إلى جيوفانا في لندن فيليب. داود. تفضل. داوود هاري أخي في دارفور وهو الرجل الذي أتيت للقائه عنقنا بعضنا وشممت رائحة عطره الرائع رخيص الثمن بهذا الشكل لا تلفت الانتباه كان يبدو مثل سلطان أغلق الباب لكن من الرائع رؤيته من أين أتيت بهذا؟ هل يعجبك؟ لا إطلاقاً قابلت داود لأول مرة في عام 2004 كان ذلك في زيارة الأولى لدارفور لقد كان مساعدي ومترجمي ودليلي داود يملك شخصية مميزة وهو رجل شجاع للغاية ثم بدأنا أنا وداود بالعمل كان لدي حقيبة ظهر وفيها مكان مثالي لإخفاء الأقراص التي كانت المكان الذي سأخزن فيه كل المواد التي كنت أخطط لتصويرها ما هذا؟ هذا جهاز تعقب يرسل إشارات إلى لندن حتى تعرف جيوفانا إن نحن إن وقعنا في ورطة سأضغط على زر الطوارئ وهو يطلق الإنذار بدأنا نراجع الخطة إذن سنقوم بالعبور من تشاد إلى دارفور من هنا ثم سنلتقي بأصدقائنا المتمردين من حركة تحرير السودان هنا سنلتقي بمتمردي حركة تحرير السودان الذين يقاتلون حكومة السودان منذ أكثر من عقد سيأخذون إلى هنا وهو معقل المتمردين في منطقة جبال مرة وسيكونون مرافقين عبر هذا الامتداد الشاسع الذي تبلغ مساحته حوالي 700 كيلومتر باتجاه الجبال حيث حدثت ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية لكن هذا خطير جدا فكل هذه المنطقة تعج بأفراد ينتمون للميليشيا الحكومية لكننا نعرف إن بقينا بعيدا عن الأنظار وإذا لم نوقذ التنين والتنين هنا هو ميليشي الحكومة السودانية فلدينا فرصة جيدة بالنجاح في صباح اليوم التالي أحضر داوود سائقا محليا ونحن نقود الآن شمالا ووصلنا إلى بلدة تينا وهي بلدة حدودية لها سمعة سيئة فيما يتعلق بالبضائع المهربة والتجارة غير القانونية والمتمردين أن يدخل رجل أبيض إلى هذه البلدة سيؤدي إلى تحفيز الشرطة السودانية فورا فيل انخفض رجاء غير داود شخصيته الآن طلب من السائق التقدم إلى الأمام والاستمرار بالقيادة قف هنا قف قف قف هنا فيل سنذهب الآن الآن الآن سنذهب هل أدخل؟ تقدم هي كنا قد وصلنا إلى منزل آمن لشخص متعاطف مع المتمردين يجري داود الآن اتصالات هاتفية كان يتصل مع رجل الذي سيجعلنا نعبر الحدود لا تنسى إحضار الماء والوقود لأصدقائنا أجل كان الوقت يقترب من منتصف الليل كان هذا مهرب، مهرب بسيارة سريعة، شحينة دفع رباعي ذو محرك توربيني فائق يقوم هذا الرجل باخذ أي شيء عبر الحدود، بضائع مهربة، أسلحة، حاجيات، ولكن هذه الليلة سيأخذني أنا وداود هذه لحظة لا نحن على وشك أن نعبر الحدود كنا صامتين فحسب، فلا حاجة للكلام الأمر أشبه بدخول المتاهة يسار يمين يسار يمين لكنه يقود بسرعة ثم خرجنا إلى الصحراء وأصبحنا نسير على ضوء القمر خلال الخمسة عشرة دقيقة التي كنا نسرع فيها عبر الحدود لم يقل أحد منا أي شيء فشغلت هاتف الأقمار الصناعية وأضاءت الشاشة بكلمة السودان لقد دخلناها كنا نقود بسرعة ونحن نتجه شرقا بشكل مباشر إلى أعماق دارفور فجأة توقف المهرب إلى جانب الطريق وأطفأ المحرك ووضع أصابعه على شفتيه استطعت أن أرى ومضة صغيرة من الضوء خلفنا ما هذا؟ تحولت ببطء إلى ومضتين صغيرتين وقد كانت الضوئين الأماميين لسيارة من الواضح أنها كانت تتبع مسارنا ربما تكون ميليشيا الحكومة السودانية وإن تم الامساك بنا هنا فإن احتمال هروبنا ضئيل إن أمسك بنا يمكن لأي شيء أن يحدث بما في ذلك إعدامي. كانت هناك دقيقة من التوتر. كان يعرفون أننا هنا. قمنا بالانتظار في حسب. إنهم أصدقاءنا. إنهم متمردو حركة تحرير السودان لذا شعرنا بالراحة أصدقاؤنا وهكذا التقين بهم أحضر الحقائب ها أنذا أصبحت برفقة متمردي حركة تحرير السودان مرحبا يا أصدقاء كانوا جميعا يضعون أشيحة الرأس الخاصة بالمتمردين ومعهم معداتهم كان لقاؤنا عمليا للغاية علينا أن نقوم بعملية التسليم هذه لا أحد يريد تسكع كان لدي كاميرتي وبدأت تصوير لهذا أنا هنا فهذا عملي يريد هؤلاء الرجال أن يرى العالم الأعمال الوحشية التي تحصل في جبل مرة سأجعل حربهم المنسية معروفة مرة أخرى أهلا بك في بلادنا أنت ضيف مهم بالنسبة إلينا ماذا قال؟ قال إنك شخصية هامة أنت شخصية هامة فيليب في الصباح التالي استيقظنا وكان داود يهز كاتفي فيليب ماذا؟ قم ما الأمر؟ لا أعلم. ثمت سيارة قادمة. قفز الحراس وكانت هناك سيارة تقترب. ارمي سلاحك. خرج من السيارة ذلك الرجل الذي كان يرتدي معطفا عسكريا قديما. وفجأة انخفضت الأسلحة. مرحبا. قلت لنفسي إنه الثعلب. مرحبا بك. أهلا سيدي. إنه القائد العسكري شيتا. الرجل المعروف باسم الثعلب. قائد متمردين شهير كنت قد التقيته قبل عدة سنوات إنه يعرف باسم الثعلب لأنه كان يتمكن دوما من تجنب التعرض للقتل أو الاعتقال من قبل الحكومة السودانية كنت بين يديني أمينتين انطلقنا مع الثعلب وموكب من السيارات إنه اليوم الأول ونحن نسافر مع متمردين من حركة تحرير السودان نحن متمردو حركة تحرير السودان نحن لا نرضى أن نحيا بالذل النصر، النصر. هذا النزاع في دارفور أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم اليوم السادس تبلغ درجة الحرارة 42 درجة وهؤلاء الرجال يعملون في هذه الظروف لننطلق في كل مرة كنا نتوقف كنت أرسل رسالة نصية إلى جيوفانا نحن نقترب أكثر وأكثر باتجاه الجبال ولكن ذات الصباح بدأنا نار الكثير من نشاطات الطائرات المروحية كانت قريبة إلى حد ما من حيث كنا في الليلة السابقة هذا أمر مقلق. إنه من الحكومة السودانية لا أظنهم قادمون باتجاهنا في اليوم التالي كان ثعلب يقوم بإجراء اتصالات عديدة عبر هاتف الأقمار الصناعية طوال الصباح هناك شيء قد حدث لكنني لا أعرف بدأت أسمع التوتر في أصوات الرجال حدث أمر ما إنهم يتعقبون إشارة هاتف طوارئ كتلك الهواتف التي تستخدم لطلب الدعم هواتف دعم بدأ داود مسعوقا على الأرجح كانت أكثر مرة أراه فيها قلقا كانوا يتعقبون هاتف الأقمار الصناعية خاصتك تم التقاط إشارة هاتف الأقمار الصناعية خاصة من قبل الاستخبارات السودانية كانوا يراقبونني قال داود لا لا لا, لا. هذا ليس أسوأ ما في الأمر خصص مكافأة هناك مكافأة قيمتها نصف مليون دولار لقتل أو الإمساك به لمن يحضر رأسك كانت أخبارا مدمرة ويبدو أن الخبر انتشر في جميع أرجاء القرى أن ثمة رجل غربي هنا في هذه المنطقة بدأت أستوعب هذا الإدراك القاسي إنه بشكل مفاجئ كان يتم اصطيادنا حرفيا أخذت هاتف الأقمار الصناعية على الفور وفككته ثم أخرجت بطاقة التعريف ورميتها وفجأة انتهى الأمر أدركت أن مصدر اتصالاتي قد تعطل تسلح الرجال وأصبحوا مستعدين للمواجهة آلاف رجال والسيارات كانت تمشية أرض دارفور بحثا عني أنا وداود كنت أتواجد هنا مع مجموعة من الرجال الذين كانوا مستعدين حقا للتضحية بحياتهم حتى أصل إلى جبل مرة لأكون صادقا في تلك الليلة كنا قلقين حيث قاموا بتطويق محيط المعسكر لم يعد أحد يدخن كما أنه لم يعد يوجد نار لا مجال للعودة تم إغلاق الحدود التشادية سيتم اعتقالي في تشاد لا أستطيع سوى تعمقي أكثر وأكثر مع وجود احتمالية أكبر بالقبض علي ويوجد مكافأة للمساك بي أملنا الوحيد هو السفر باتجاه الجنوب الشرقي إلى جبل مرأة لا تزال حركة تحرير السودان تسيطر على الجبال إن استطعنا الوصول إليهم فسنصبح بأمان لا نحن لا نعرفه كيف لي أن أعرف هذا الشخص وأثق به لكن في الصباح لم يكن الثعلب يبدو سعيدا سألت داود عما يجري لدينا مشكلة هناك متمردون في الجبال ويوجد ضغينة معهم ثم تختلافات بين المتمردين الموجودين في الأراضي المنبسطة للصحراء والمتمردين في الجبال رجال حركة تحرير السودان يرفضون اللقاء مع رجال الثعلب أحتاج أن تعمل هاتين المجموعتين معنا أنا لا أعرفه أبدا ونحن قريبون جدا من الجبال نبعد أقل من مئة كيلومتر أخبره أن علينا أن نجد طريقا آمن آخر إلى الجبال اسمع يجب عليك أن تؤمن لنا طريقا لنخرج عبره إلى تلك الجبال. وابتسمت الثعلب وقال باللغة الإنجليزية قال التهريب عن طريق رجل عربي مهرب وشرح أنه يعرف شخصا يعمل بالتهريب من قبيلة عربية تنتقل بانتظام إلى داخل الجبال وخارجها كيف سنثق به؟ سألت ثعلب كيف سنثق به وقال لا يمكن ما رأيك؟ إنها مخاطرة ولكن ليس لدينا خيار انطلقنا مع ثعلبي للقاء المهرب طلبوا مني أن أبقى في السيارة وشاهدت كيف تمت الصفقة وفي النهاية استدعوني هكذا ستجري الأمور كان هناك رجل ضخم الحجم وقوي البنية لابد أنه هو المهرب لديه قبضة قوية لكنه لا ينظر إلى عيني. كان لدي شعور سيء لكن رغم أن أحدا منا لم يكن يبدو أنه يثق بهذا الرجل لكن لم يكن لدينا خيار آخر اختفى طلب ورجاله في الليل كنا الآن قد انتقلنا للعمل مع أشخاص جدد أشعر الآن أنني ربما ربما أنا على مسافة قريبة من الجبال لكنني أعرف أيضا أنه قد يحدث أي شيء لذا وضعت جهاز التعقب على لوحة عدادات السيارة كنا نسير على هذه الممرات الجبلية الوعيرة للغاية انعطفنا عند أحد الزوايا وفجأة لمع ضوء قوي كان هناك هذا التوهج الساطع لأضواء سيارة أمامية ها هو إنه كمين إنهم من الميليشيا ضغطت على زر جهاز التعقب ودسسته في سروالي انزل من السيارة سمعت داود يتعرض للضرب ثم فجأة انزل من السيارة كنت أحدق في سبطانة بندقية لا تطلق انزل وضع عصابة على عيني وكنا ننطلق بسرعة عالية كنت أستمر بضغط الزر الأحمر على جهاز التعقب أنا لا أريد خسارة جهاز التعقب، فمن دونه لن تعرف جيوفانا أين أنا في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر، رن هاتفي ورأيت رسالة تقول حالة التأهب القصوى كان فيل قد ضغط ذلك الزر الأحمر على جهاز تعقبه حسناً، كان علي أن أخذ نفساً عميقاً، وكنت أرتعش حاولت الاتصال بفيل على هاتف الأقمار الصناعية خاصته لكنني لم أستطع الوصول إليه هذه النقطة على الخريطة كانت تتحرك عائدة باتجاه الشمال تلك النقطة أصبحت حلقة الوصل الوحيدة معهم أغلق الباب كان من الممكن أن تجري الأمور بشكل خاطئ أنزلهما على الأرض أنزلهما على ركبتيك على ركبتيك هيا أخيراً بعد نحو ساعة من القيادة توقفنا وسحبوني خارج السيارة وكانوا يصرخون جهاز التعقب أين هو؟ تكلم، أين هو؟ إنهم يريدون جهاز التعقب فهمت مباشرة علموا بأمر جهاز التعقب والشخص الذي أخبرهم هو المهرب أريد جهاز التعقب أعتقد بأنه باعنا فتش الشاحنة جيداً. كانوا يفتشون في أرجاء الشاحنة ليعثروا على جهاز تعقب إنه معي تخلص منه تخلص منه الآن قال داود تخلص منه الآن تخلص منه تخلص منه الآن <تصفيق> رميته فركض القائد فوراً باتجاهه رفع سلاحه وأطلق على جهاز تعقب لا انتهى الأمر، كان هذا آخر حبل نجاة لي وآخر حلقة وصل لدي بلندن وبجيوفانا لماذا كذبت علينا؟ لماذا؟ لماذا كذبت؟ أجبنا؟ لماذا كذبت؟ في الصباح التالي استيقظت وكنا أنا وداود في منطقة الريف وقد تركنا مع رجلين يحملين بندقيتين بدأت أشعة شمس الصحراء تزداد وكنت أشعر بها تحرق جلدي كان ذلك قاسياً ما كنت أرغب به هو هاتف أريد أن أخبر جيوفانا أنني حي في اليوم التالي من كوني رهينة استدعيت أحد الحراس ومددت يدي إلى حذائي وأخرجت الصورة التي احتفظت بها مخبأة لأسابيع لابني الصغير روميو هذا ابني أريد الاتصال به كي أخبره أنني بخير حملتها عاليا وقلت له أن علي الاتصال الاتصال وأخبره أنني حي أريد أن أخبره أنني حي لكن الحرس رفض طلبي بدأت تلك الفكرة تدور في ذهني فكرت أنني لاحقاً عندما يحاولون أن يجلبوا لي الطعام والماء سأرفضه وأستمر بحمل صورتي وأقول هاتف واستمر هذا بشكل متقطع طوال اليوم وفي اليوم التالي أيضاً واستطعت ونرى أن أنهما بدأ يصابان بالإحباط أصبحا متوتران حيال هذا الأمر كنت أفكر أن ألتزم بالأمر لا تأكل لا تشرب لم أكن قد أكلت أو شربت أي شيء طوال 24 ساعة أدركت الآن أنني أملك هذه القوة فهم لا يريدونني أن أصاب بالمرض فأنا أساوي نصف مليون دولار دفعت الفطور بعيدا ودفعت العشاء بعيدا وأبعدت طعام الفطور ثانية في الصباح التالي بدأت أتعب من الغبار والحر وعدم الأكل والاحتفاظ بي كرهينة وفي النهاية في نهاية اليوم الثالث أتوا بالطعام وعندها وصل كل شيء إلى ذروته حملت الصورة عالية وانفجرت بالبكاء عاد وكان يحمل هاتفا وقلت يا للهول سحقا داود لا أتذكر الرقم فجأة أصبح عقلي فارغا لم أتذكر رقم هاتف منزلي في لندن ما الرقم؟ شكرا لك كان يوم العيد وفي الساعة الثانية عصرا رن هاتف منزلي مرحبا وقال صوت جيوفانا هذا أنا كنت مذهولة جدا فيل هل أنت بخير؟ أنت بخير؟ هل تسمعينني؟ أجل أجل أستطيع سماعك أستطيع أنا أسمعك وقلت فقط ليس لدي وقت طويل تم القبض علينا مجموعة من الميليشيا مجموعة صغيرة كنت أحاول الحصول على معلومات أين؟, أين أنت يا فيل أرجوك أعطني اسم المكان نحن على بعد كيلومترات قليلة من حيث ضغطوا زر جهاز تعقب وسوف يبيعوننا إلى الحكومة عيدا سعيدا عيدا سعيدا فيل ثم انقطع الاتصال فيل كنت أرتعش لكنني سعيدة كان لدي الكثير من الأحساس في داخلي نظرت إلى داود وكانت هناك دموع في عينيه كانت تلك هي اللحظة التي أدركنا فيها يا صديقي بعد ذلك الاتصال الهاتفي شعرنا شعرت بشكل ما أن لدينا فرصة بالنجاة وأن هناك أمل أخيرا ذات ليلة بعد أن كان قد مضى ستة أو سبعة أيام رأينا أضواء أن تتجه نحونا كانت سيارة القائد هيا تعالوا باتجاه المخيم أدركنا أنه حان الأوان شيء ما على وشك الحدوث بالنسبة للأجنبي سنقوم بتسليمه للحكومة السودانية ونستلم مال المكافأة أما بالنسبة للآخر فسنخلي سبيله قالوا إنه سيتم بيعك للحكومة السودانية لكن داود سيعطى حريته حتى لا يثير غضب قبيلة داود. اسمع، يجب أن نتبادل الحقائب. حسنا سيأخذ هو حقيبة الظهر التي تحتوي على الأقراص والمشاهد المصورة جميعها، وأنا سأأخذ حقيبته. لم أودع داود، حيث وضعته في المقعد الأمامي لشاحنة نقل، وأدركت أن هذه هي حقيقة الأمر. أصبحت وحيداً تماماً. بدأنا القيادة منطلقين بسرعة في الليل ثم سلكنا طريقا ترابيا وفجأة أضاءت المصابح الأمامية لسيارات أمامنا كان هناك رجال أشرار يرتدون الزي العسكري الخاص بحكومة السودان أهلا بك أشاروا إلي بالخروج وأتى الجنود حولي ومن الواضح أنني كنت أثير الفضولهم أدخل. نظرت إلى الأسفل مذعورا فالحقيبة الموجودة عند قدمي هي حقيبتي إنها الحقيبة التي كان من المفترض أن تكون مع داود وهي تحتوي على الأقراص التي سجلت عليها جميع المشاهد المصورة من الأسبوع الماضي إن أمسكت الاستخبارات السودانية والجيش السوداني بهذه الأقراص سيكشف الغطاء عن بعض القصص الهامة من حياة بعض الناس كنت أشعر بالعرق يسيل على ظهري اسمع اسمع دعني أساعدك دعني أساعدك أخذت الحقيبة بينما كان يمسك بها في يده أيضاً وساعدته في هزها معدات كاميرا فقط كلها للكاميرا بينما كنت أضغط على تلك الأقراص بإبهامي كان قلبي يخفق بقوة كبيرة شعرت بالراحة تكتسح جسدي وفكرت ربما بإمكاني هذه الأقراص أن تبقى مخبأة تم إخراجي من الخيمة ووضعت في السيارة لكن تفاصيل الرحلة مشوشة بنسبة إلي بدأت الشمس تشرق بينما كنا نقترب من هذه المدينة ثم تم دفعي إلى الأسفل وبدأت أقلق لماذا لا يسمحون بأن يراني الناس؟ دعونا نقوم بالزيارة إلى المطار سيفرح الرجال هناك برؤيته كانت أفكاري تتسارع ربما سيعدمونني وضعوا عصابة على عيني يمكننا أن نفعل به ما نريد وقادوني عبر المدرج الإسفلتي وسمعت صوت الطانين القوي كان يشبه صوت طائرة أصبح الطنين أقوى وأقوى لكن بشكل ما شعرت أنني في الخارج أدركت أنني ربما أكون على سلم تحميل البضائع في مؤخرة الطائرة أصبح الطنين أكثر قوة وبدأت الطائرة تتحرك شعرت بالسرعة تزداد ثم قال رجل بلغة إنجليزية سيئة جدا سنقوم برميك من الطائرة أرجوكم أرجوكم لا تفعلوا هذا كنت مصابا بالذعر بدأت أتوسل إليهم وقلت أرجوكم لا ترموني من الطائرة لا تفعلوا هذا لم أستطع التفكير بأي شيء كنت خدرا وجسدي باردا ليس فيه سوى الأدرينالين والعرق نظرت إلى مقاعد طائرة المقابلة وقلت يا للهول إنه داود أدركت أنهم أخذوه أيضا بعد ساعات بدأت الطائرة تهبط نظرت من النافذة وكانت هناك هذه المدينة الكبيرة مترمية الأطراف وأدركت أنها لابد أن تكون مدينة الخرطوم عاصمة السودان قلب النظام الحاكم هبطت الطائرة لم أكن واثقا إن أنا لكن تم قيادتي إلى داخلي ما اعتقدت أنه مستودع تم إجباري على ركوع وفجأة أطبق الصمت على المكان أدركت لا بد لهذا أن يكون موقعاً أسود وهو نوع من مركز الاستجواب بالتعذيب نظر إلي داود وهز رأسه بهذا الشكل كأنه يقول هذا سيء هذا سيء جداً كان داود يتلقى الضربات فحسب. لم يكن يصرخ، بدأ أن هذا يغضب الناس الذين يضربونه. فقاموا بضربه بقوة. كان يوجد هناك بابان. قاموا باخذ عبر أحدهما وأخذ داود عبر الآخر. كان ثمة كرسي مثبت في الأرض إن هذه الغرفة لا ترغب أبداً أن يتم جلبك إليها جلس رجلان على المكتب أحدهما يكتب والآخر بدا من الواضح أنه الرجل المسؤول كان يوحي بأنه أكاديمي كان هادئاً جداً من أنت؟ وماذا كنت تفعل في دارفور؟ أنا صحفي بريطاني، أتيت إلى دارفور لأصور في المن. هذا ليس صحيحا ونحن نعرف هذا أنت جاسوس لدى جهاز الاستخبارات البريطاني أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟ أنا لست جاسوسا. أنا صحفي قال أنا آسف فيليب. نحن لا نصدقك فجأة كان هناك سعقة في ظهري ورميت من الكرسي باتجاه الجدار وشعرت بحرق كأن عصا نار وضعت على ظهري تم سعقي كهربائيا سأسألك ثانية قال حسنا من الأشخاص الذين قابلتهم؟ من الذي حدث؟ أخبرته بتفاصيل استطعت تذكرها كيف عبرنا الحدود من تشاد ومن هم الأشخاص الذين قابلونا من هو الثعلب؟ حاولت إخفاء بعض الأسماء ماذا كانت؟ واستمر هذا الاستجواب لكن لكنه كان مشوشا إنها أسئلة ما هي علاقتك بداود هاري؟ كنت أتألم أعطني أسماء المتمردين من أنت؟ من؟ بحلول ذلك الوقت كان قد مضى علي ثماني ساعات من الاستجواب كنت محطما بالكامل كانت تلك أكثر اللحظات ضعفا مررت بها في حياتي وضع عصابة على عيني مرة أخرى وقتادني رجل ثانية عبر ذلك المستودع وكان بوسع الشعور الآن أن الوقت ليل. إنه ليل ثمت رائحة فضلات ونفايات وتم إجباري على الركوع شعرت بشيء معدني افترضت أنه سلاح كان بإمكاني الشعور أن رجل الذي كان معي تراجع خطوطين إلى الوراء وعندها بدأت أشعر بالذعر بدأت أستوعب كل شيء قاموا باستجوابي وإخافتي والآن سيتخلصون مني فحسب ثم يقومون برمي جثتي إنها عملية إعدام فجأة جعلني أقف واقتدني ثانية كان من الواضح أنني الآن في مؤسسة من نوع ما قام بدفعي إلى الداخل فوقعت على الأرض كان هناك شاب يافع أسود قوي البنية قم وقال قم قم قم, قم. وتعني إنهض بالعربية وفكرت هل هذا الرجل سيهاجمني؟ واستدار وأخذ شيئاً من الجدار كانت فرشاة أسنان نظفت أسناني ببطء وشعرت أنني إنسان نوعاً ما ثانية كان هذا شعوراً جيداً تعال، استلقي تعال تعال شعرت فجأة بالانفعال الشديد من الواضح أن هذا الرجل سجين أيضاً وقد تقاسم كل شيء يملكه معي أغمطت عيني ربما كانت هذه أول مرة أنام فيها منذ عدة أيام استيقظت في الصباح التالي وكان الرجل يجلس قرب الجدار المقابل أنا كريم أشار إلى نفسه وقال كريم ومن ثم أشار إلي وفيليب قلت فيليب مر يوم ومر يوم آخر ثم أسبوع وأسبوع آخر لم يتم إخراجي من الزنزانة قط بين الحين والآخر كان الباب ينفتح فجأة ويتم النداء على اسمي فيتم أخذي إلى ذلك الموقع الأسود مرة أخرى كانوا يطرحون علي أسئلة لا نهاية لها أسئلة لا نهاية لها لم يكن أحد يخبرني أنه قد تم اتهامي لم يخبرني أحد كم سأبقى هناك وأخبرني كريم أنه كان هناك منذ ثمانية أشهر من دون توجيه أي تهمة وما زال لا يملك أدنى فكرة متى سيتم إطلاق سراحه. لا يتم إخراجك من الزنزانة أبداً كما أنه لا يوجد تلفاز ولا مذيع ولا كتب ولا أقلام ولا ورق ليس هناك أي شيء إنه مكان فارغ كانت أفكار تنتقل إلى داود في كثير من الأحيان هل كانوا يستمرون بتعذيبه؟ لم أستطع أن أنسى كيف انتهى بنا الأمر لم يكن هناك سوى الفراغ وكأن الأمر أصبح معركة داخل ذهنك يأس مظلم وغاضب فأنت لا تعرف إن كنت ستبقى هنا ليومين أو لسنة وبنسبة إلي كانت هذه فكرة مرعبة كنت أعود بذهني للتفكير بلندن وجيوفانا ماذا كانت تقول لروميو؟ كنت أعرف أنه بعد مضي هذا الوقت سيسأل أين أبي؟ وتسألت ماذا تفعل جيوفانا ما هو شعورها؟ وما الذي كانت تعانيه؟ وهل كانت تعرف حتى أين أنا؟ في نهاية عرفنا أن فيل في سجن مشهور بسمعته السيئة في الخرطوم حيث يسجن جميع النشطاء السياسيين ويعذبون منذ تلك اللحظة فصاعداً كنت بشكل أساسي كآلة <تصفيق> أجل أستطيع إرسال هذا بالفاكس كنت أستعمل أكثر الأسليب عدائية في التعامل مع أي شخص له علاقة بالأمر ومع الحكومة السودانية والسلطات هنا في المملكة المتحدة أحاول أن أقول إما أن تطلقوا سراحه أو تتهموه لا إن زوجي يحتاج مساعدتي لا شيء آخر كان مهما. ذات يوم أتى الحارس إلى القطبان وأعطاني رسالة. كان يوما عاديا في كانون الثاني يناير وكتبت هذه الرسالة حاولت أن أكون إيجابية جدا. أردت أن أعلمه أننا بخير لكننا لا نريده أن يشعر بالذنب فلم يكن هذا ذنبه أبدا الجميع يحبونه ولا يلومونه على أي شيء وألا لا يقلق بشأن عمله الذي لم يسر كما أراد وأن لا يقلق علينا لأننا كنا ندعمه ونعمل دون توقف للحرص على أن يعود إلى الوطن قريبا كان علي أن أغلقها بسرعة لأنني لم أكن أريد البكاء حقاً واعتقد ذلك الرجل أنني انتهيت وقال أعطني إياها كان الأمر وكأنهم يأخذون جزءاً مني بعيداً كنت أعرف في داخلي أن في شخص مرن جدا ولا يستسلم بسهولة آتت لحظة أدركت فيها أن شيئاً يجب أن يتغير علي البدء بالاهتمام بنفسي بدأت أهرول في مكاني وأغمطت عيني وتخيلت أنني أركض في متنزه في لندن عرفت أن كريم فهم أن كل رجل يجب أن يجد طريقته الخاصة لينجو من ذلك المكان ثم ذات يوم أتى حارس إلى الباب وقال سيد فيليب أنت حر وكانت أول مرة يطلبون فيها مني أن أخذ حقيبة معه اذهب اذهب اذهب اذهب إلى المنزل أجل المنزل أجل إنه سعيد لكنني أعرف كيف هو الشعور عندما ترى رجلا آخر يطلق صراحه وأنت تبقى في الداخل شكرا عانقنا بعضنا وقلت له شكرا جزيلا شكرا لك اذهب اذهب ومن ثم غادرت فحسب خرجت إلى صحة السجن ظهر حارس وفي يده حقيبة الظهر خاصتي إنها حقيبة الظهر التي تحتوي على الأقراص تحسسته بإبهامي الجزء الخلفية منها وأدركت أن الأقراص لا تزال هناك إنه يعتقد أنني أبتسم وأقول شكرا لك لكنني أبتسم لأنني نجحت ولم يكن هذا بلا فائدة فعلى هذه الأقراص يوجد كل ما فعلناه هذه القصة بأكملها قصتنا أنا وداود إنها موجودة وهي بين يدي مرحبا، هل أنت بخير؟ أجل، كيف حالك؟ سعيد بلقائك أظن أن تجربة رؤية داود رغم كل الألم الذي عانيه والألم الذي عانيناه بصفة عائلتهما ما زلت أظن أنه كان يستحق العناء ذهبنا إلى هناك لنري العالم ما الذي كان يحدث لشعب دارفور ورغم أنه قد فشلنا في مهمتنا في اكتشاف استخدام الأسلحة الكينيائية وما الذي كان يحدث في تلك الجبال فقد كانت لدينا قصة أخرى من تلك الأقراص وكل شيء صورته عليها تمكننا من إظهاري إلى أي مدى يمكن أن تصل الحكومة السودانية في أفعالها حتى تخفي ما يحدث في دارفور كانت قصتنا ما تمكننا من إخراجه للعالم